صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأوحي إلى نوح أن فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيَنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ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 ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فِيهَا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا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 جرها ومرساه إن ربي لظفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزني يا بنى ونادى نوح وكان في معزر يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبري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 قلعي والغيم ظلما انقضي الامر واستوت على الجودي انقيل بعد للقوم الظالمين ونادى نوح قال ربي إن نبي من أهلي وإن وعدهك الحق وإن وعدهك الحق وأن تأحكم الحاكمين قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير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 Minden Az állam Tílk minn A I A I العاقبة للمتقين الله